يا عذابي كيف نابك وعذابك لصار في بعدك عذاب وفي قربك عذاب يا شبابي زينة أيامي شبابك لك في حياتك سيانك حساب ما تصدق لو اقول انك حياتي في كل شيء سمعي وشافي انت دمي وحساسي بسم الهواء فكري وهو جاسي تدري علي بعدك عذاب وفي قربك عذاب يا